بوك تو سيتا ديست سبعة عشر, سبعة عشر. في البيت في البيت سين ميا ميا هنا بيتنا هنا بيتنا فوق katus Fowq yujad as-saqf All on kelder Taht yujad al-qabw Mayataga on aed توجد حديقه خلف المنزل ماي ايس لا يوجد شارع أمام المنزل لا يوجد شارع امام المنزل ماجا كروالون بوود توجد اشجار بجوار المنزل توجد اشجار بجوار المنزل Siin on minu korter. Huna šikkati. Huna šakkati. Siin on köök ja vannituba. Hunel matbah Huna Hunel matbah Seal on elutuba ja magamistuba. Hunek ghurfetul maisha vaghurfetul naum. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم باليسوكس اون لوكوس باب المنزل مغلق باب المنزل مغلق كويتاكناد لكن النوافذ مفتوحه لكن النوافذ مفتوحه تانا اليوم الجو حار اليوم الجو حار ملهميلو طب نذهب الان الى غرفة المعيشة نذهب الان الى غرفة المعيشة سيالون ديفان يتوكي طول هناك يوجد صوفة وكنبة Hunak yujad sofa wa kanaba. Vot keistet. Tafaddal wa jals. Tafaddal wa on minu arvuti. Hunak yujad kompyutri. Hunak yujad kompyutri. Seal seisab mustereo sustem. Jihazi Hunak jihazi asterio. Hunak jihazi alstereo. Telekas on täiesti uus. Altelefizion jadid tamaman. Altelefizion jadid tamaman. Teksti ja leiad aadressilt www.book2.de